وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام عباد الله امه الإسلام هي أرفع الأمم وأعلاهم منزله واسماهم قدرا هي خير أمة اخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله تمثل أمتنا للبشرية معقل الحق ومارز الإيمان ولكن الحقيقة المرة والواقع الأليم أن أمتنا بمعزل عن قيادة البشرية وتوجيهها وفي الحقيقة الصدارة مكانتهم والقيادة مرتبتهم امه أوجدها الله لتقود الأمم بالحق الذي تحمله رسالتهم عالمية وقيمهم سوية غير أنها في الآونة الأخيرة في مؤخره الركب وفي ذيل الامم وفي قاع وفي قاع التخلف والحضير يذهب المصلحون والغيورون من ابناء الامه للتنقيب عن اسباب تخلف الامه الاسلاميه فبعضهم يعزي ذلك الى انها امه استهدفت بافكار وعساكر دخلت ديارها واجتاحت بلادها واحتلت أراضيها واستنزفت خيراتها وبعضهم يعزي ذلك إلى ذهاب العقيدة وإلى ضعف الإيمان وإلى ضياع الهوية وبعضهم يعزي ذلك للتردي والتفسخ الأخلاقي في بلاد المسلمين والملاهي والصوارف والشواغل التي شغلت الأمة وأنا أقول إن قضية ضعف الأمة وتخلفها قضية كليه تقوم على ضياع التربية وأن المجتمع لم يتربى على قوالب الإيمان الصحيح ولا الاعتقاد السليم وأن قضية أمتنا قضية مجتمع بعض الناس يقول المشكلة في قياداتنا المشكلة في حكوماتنا المشكلة في رؤسائنا وحكامنا وبعضهم يقول المشكلة في إعلامنا وبعضهم يقول المشكلة في ما نعانيه من ذل واضطهاد بل المسلم الفرد العادي لا يمثل الإسلام التمثيل الصحيح وأنا أقول مشكلة الأمة مشكلة كليه وسوف أكون مبالغا وأنا أقول مشكلة الأمة في قياداتها وحكامها ومحكوميها هي مشكلة التربية المفقودة ولذلك قررت في هذه الخطبة أن أتناول موضوعا قل أن يتناول على المنابر بل بعض الناس قد يرى أن مكانه ليس المنبر انما قاعات الدراسة وقاعات المؤتمرات وأنا أقول خطبة اليوم عن التربية والتعليم وإشكالات ذلك في مجتمعاتنا المسلمة على مستوى العالم الإسلامي إننا أمة تمثل أمة المعارف أي أمة المعرفة وأمة العلم وأمة القلم شعارها اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم شعارها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا شعارها ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يخضى إليك وحيه وقل رب زدني علما شعارها وقل رب زدني علما شعارها الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان البيان بكافة أصنافه وكل أشكاله وفنونه وميادينه بيان القلم وبيان الذهن وبيان التفكير وبيان التحليل وبيان الإيضاح وبيان الانتاج وبيان الابتكار وبيان الابداع وبيان الصناعة والصنعة والحلفة إنها أمة البيان ولكن الأمة الإسلامية أمة العلوم هي في ذيل الأمم وفي مؤخرة الحضارات إن قضيتنا قضية تربية الحاكم فقد التربية الصحيحة والمحكوم فقد التربية الصحيحة والمجتمع بكلياته فقد التربية الإسلامية الصحيحة وسوف تعرف هذا من خلال هذه النقاط إن من إشكالات التعليم في بلادنا هذه وفي سائر بلاد المسلمين أن التعليم منبت عن الله عز وجل إن خير العلوم ما قاد إلى الله ودلك عليه إن العلم الذي لا يقودك إلى الله ولا يعرفك الله ولا يقود إلى الإيمان ولا يفضي إلى الاعتقاد الصحيح ولا يثبت حقائق الشر لا يعتبر من العلوم النافعة ماذا يتعلم ابناؤنا في المدارس وما هي المناهج التي عندهم هل هي كلها بفيزيائها وكيميائها ورياضياتها تقود الطفل الصغير إلى الإيمان الصحيح إن الأمم في تقديري لا تنتصر بعدد المادة ولا بآلات العسكر إن الأمة تنتصر بعلمها وبفكرها ويوم أن فقدت أمتنا العلم والفكرة والقلم فقدت الامه كل شيء ولكن ليس القلم لمجرد القلم القلم الذي يحيي في الامه فكره القلم الذي يحيي في الشباب جهادا القلم الذي يحيي في المساجد نشاطا القلم الذي يجعل العالم عالم والمفكر مفكر والقائد قائد القلم الذي يجعل الأمة الام استاذا في بيتها تدرس ابناءها القيم وتقودهم الى الله عز وجل إن المدارس التي نراها الآن بهياكلها وصورها الموجودة تحوي أعظم الثروات تحت... تحتضن الثروات البشرية تحتضن رجال الغد وجيل المستقبل تحتضن أبناءنا ما في هذه المدارس إن هذه المدارس تفتقد ابسط المخومات بدءا من الإجلاس وقد ذهبت وزرت كثير من المدارس لأطمئن ولأرى كيف تسير العملية التعليمية والتربوية في, في, في بداية هذا العام الدراسي الجديد طلاب لا يجدون الكنب الطالب لابد أن يأتي بالكرسي من بيته الكراسي يؤتى بها من البيوت ومن لا يأتي بكرسي لا يجلس في قاعة الدراسة وبعد أن يأتي بالكرسي سيترك الكرسي ويذهب والذي يأتي في السنة القادمة ايضا لا بد أن يأتي بكرسي أين الكرسي الذي ترك في السنة الماضية وبالتالي مرورا بالتبشيرة يدفع حقها الطالب المراوح يصلحها الطالب والذي يعلن في بلادنا مجانية التعليم لقد سمعت رئيس دولتنا يصرح بأن التعليم مجانا في بلادنا التسديل تذهب الى المدرسه هذا واقع تذهب الى اي مدرسه من المدارس الحكوميه يقولون لك تريد ان تسجل نعم ادفع مبلغ من الذي يحدد قيمه المبلغ يحدده الاساتذه في المدرسه وانا اعذرهم لانهم يريدون ان يرجعوا عائد هذا المال الى المدرسه عشان يرمموا سلك الكهرباء المدرسه بتاعتنا اقرب مدرسه مننا هنا سلك الكهرباء ممعط قالوا يجيبوا قروش واعملوا تبرعات عشان الكهرباء يجيبوا سلوك ويوصلوا الكهرباء وللاسف الشديد يقول لك ده شيء من الوزارة تدفع تدفع يا أخي عندي طفل في سنة أولى ده أسجله تلتمية ألف يا أخي ليه يقول لك لا لا لازم بعد ما تدفع تلتمية ألف ما في وصل ما في ورقه ما في شيء يدل ويثبت إنه شعر المساله دي يا أخي ما تدون وصل يقول لك لا ما في وصل بس كده يلملموا وانا لا اتهمهم انا متاكد ان يدخلوها الى الى المدرسه يدخلوها جوه المدرسه ما حياخذوا الاساتذه لانهم أحوال غير عاديه لا هم رجال عربيات ولا هم مرتاحين زي ما قولوا الناس امور عاديه لكن انا أستغرب هذه بيئة لا تنفع لتكون بيئة تعليمية فضلا على أن تكون تربوية التعليم منبت عن الله عز وجل التعليم ينبغي أن يقود إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو العلم النافع يقول مسروق رحمه الله تعالى مسروق بن أجدع يقول بحسب بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله وبحسب من الجهل أن يعجب بعلمه من أعجب بعلمه كان جاهلا ومن خشي الله ولم يتعلم كلمة ولا حرف كان عالما وبالتالي هذا سيقودني إلى معادلة سيئة وهي الإشكال الثاني التعليم بغير أهداف ولا غايات واضحة التعليم في ليس في السودان، في جميع العالم الإسلامي التعليم لأجل التعليم هذا هو الهدف، التعليم لأجل الوظيفة، التعليم لأجل الوضع الاجتماعي، التعليم لأجل المكان الاجتماعي، التعليم لترقية النفس، التعليم ينبغي أن يكون لأجل الأمة ينفع الأمة، التعليم لأجل النهضة العامة، إن مقياس نجاح المجتمعات ليس بكثره الخريجين ولا بكثره الجامعات انما باثر الخريجين واثر الجامعات على المجتمع على اخلاق الناس على سلوك الناس على نهضه الناس على تغيير اوضاع الناس واحوالهم المعيشيه والاقتصاديه اين اين, أين اثر التعليم لا ارى للتعليم اثرا التعليم ليس لاجل التعليم التعليم لأجل الدين ولأجل القيم والدليل على ذلك أنك تجد متعلما منحرفا يقدمه الناس على رجل صالح لم ينال حظا من التعليم ولو سئلت عن أيهما أكثر علما لقلت الرجل الصالح الذي لم يقرأ ويكتب لأن القراءة والكتابة ليست غاية في ذاتها إنما هي وسيلة ورسولنا كان اميا صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم والذي استغربت له أن الأم يعلم الأم لا يعلمهم القراءة والكتابة يعلمهم القيم وهذه لا تحتاج إلى قراءة ولا كتابة يعلمهم الأخلاق وهذه لا تحتاج إلى خط ولا إلى معادلات يعلمهم الأدب يعلمهم الرساله يعلمهم الإيمان يعلمهم الصله والاعتقاد السليم والعلاقه بالله عز وجل وكان اميا وهو من اعلم الناس فرق بين الجاهل وبين المتعلم العالم ليس الذي يفك الخط ما كل الجاري متعلم والقلم مبزي البلم كلمات رددها عامه الناس لما راوا بعض المتعلمين تخلف عن, عن, عن ثمره العلوم وعن آثار العلوم في حياته لما راه متعلم ويرتكب الحرام لما راه متعلم ويتكلم عن الطب ويدخن ويتكلم عن أضرار التدخين وعن الصحة وعن أهميتها وهو يدخن عندها فقد الناس القيمة في المتعلمين وقالوا القلم مبزي البلم ولما رأوا شباب الجامعات الذين هم خلاصة الأمة لما, لما رأوهم على الطرقات العامه والشوارع والرصيف والجسور والكباري ماشين اثنين اثنين جوز جوز وماسكه من ايده وبيتونسوا فقد, النا... فقد الناس الثقه في العلم هذا علم منبت لا اهداف له الا سوى العلم التعليم لاجل التعليم مرفوض والا الاميون علموا الناس التعليم لاجل التعليم مرفوض التعليم لاجل القيم وبالتالي النقطة الثالثة العلم بين رفيع المعاني وبين شاهقات المباني العلم بين رفيع المعاني وبين شاهقات المباني لقد حصلت مهضة عمرانية كبيرة في بلادنا مباني شاهقة وجامعات كبيرة على أنقاض أخلاق وفضيلة هذه الحقيقة المره التي يتوارى كثير من الناس عنها قامت مباني شاهقة ولكن توارت الأخلاق واندثرت القيم وذهبت الرجولة والغير على الأعراب والحفاظ على أمر النساء وسارت الفتاة جريئه لها من الجرأة ما لها ولو أنكم اردتم الدليل لعلي أجد رسالة جاءت في هذا الجوال سؤال غريب سؤال غريب جدا إن رفيع المعاني هو أساس العلوم وبالتالي لو أن نظرنا إلى أسلافنا السلام عليكم لدي صديقتي وضعت يدها على يد صديقها وقالت زودتك نفسي عن طريق الهضار ولم يكن هنالك أحد سواهما كيف ما كان فيه الشيطان كان قاعد كيف ما كان أحد سواهما ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما هل هي متزوجة منهم وما حكم الشرع في هذا وكيف أنصح صديقته هذا سؤال سؤال واحدة قاعدة تونس مع زميلة زميلة زميلة شنو زميلة شنو وخطت ايده فيها هي, هي مش هو قالت له زوجتك نفسه دي روحة محرقها بس ده رعيس يا اخي قال بالهي قال اعزول ده الشبكت ممكن بشي خبت البيت يقول له الدوني مراتي ابوي يقول له زوج شنو يقول له انا عرستح بالكافتيريا ومباريح الدوني مراتي والله ممكن يقالعهم يشاكلهم يقول له تدوني الدوني مراتي لا يصدقه عوره والله عوره عوار ما يصدق ذاته تقول لا على نفسي يا اخي ده كلام فقلت لها لا تعتبر صديقتك متزوجه بصديقها هل الزواج لعب لو قالت له هذا بالجد والحق لم يكن زواجا فكيف وهو هضار المراه لا تزوج نفسها ولا تزوج نفسها من النساء الا بغي وأنصح أختك أن لا تتلاعب بشرفها ولا بعرضها. هل يمكن أن يكون أن أمر إلى هذا المستوى إن قضية العلم وقضية المعرفة وصروح المعرفة ليس أن نعلمهم فقط علم من الأمور الدنيا هندسة كيمياء ينبغي أن نربطهم بالله عز وجل وكل علم من العلوم ينبغي ويمكن أن يربط بالله أي علم فيه إبداع فيه شيء. قلنا من الذي خلق الكون من الذي علم الإنسان من الذي قاد البشرية لأن تبدع من الذي اعطى الناس عقولا علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ورابعا إن من إشكالات التعليم في بلادنا وفي بلاد المسلمين عامة العلم إذا لم يكسب الأخلاق والمعرفة إذا لم تثمر العمر الصالحة والفكر إذا أدى, أدى إلى بلبلة في المجتمع لم يكن ذا فائدة منه لا فائدة من علم لا يكسى بخلق ولا فائدة من معرفة لا تثمر عملا صالحا ولا جدوى لفكر يثير البلبلة ويهز, ويهز السوابت ويشكك الناس في عقائدهم ودينهم المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. من الذي قال هذا الكلام؟ المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. هذه صفات الله تعالى هو الأول والآخر. الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده. المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم في الفيزياء. والكيمياء الى يومنا هذا تدرس وعندي راي في هذه المقوله وهي اشبه بمقوله الالحاد الماده لا تفنى كيف كل شيء يفنى الا الله قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ولا تستعدث من العدم كيف من الذي اوجد ماده من العدم إن الذي أوجد المادة من العدم وأوجد الكون كله من العدم هو الله جل جلاله في علاه علم يثير بلبلة ويسكك في الثوابت هذا ليس بعلم وليس بمعرفة أيها الأحبة إن العلوم ينبغي أن تكون علوما لله ولذلك أقول ان من اعظم اشكالاتنا ايضا الاشكال الخامس القدوة انا لا اشكك في المعلمين ولا اشكك في المربين ولكنني اشكك في مجموع المجتمع في في الوسائط التربويه في عموما المسجد الاعلام المدرسه البيت اتسارع ان يوجه من يوجه في في الطريق كنا نجد في ايام طفولتنا التوجيه في الطريق من رجل لا تعرفه الجاك بتعمل غلط ينهرك ويقول لك عيب وما تعمل كده الكبار في الشارع الوسائط التربويه هنالك خلل البيت في وادي والمدرسه في واد اخر الاستاذ في وادي والاب والام في واد اخر لا لم تكتمل العمليه التعليميه ولكن اقول ايضا صارت علاقه الطالب بالمعلم علاقه ماديه وهذا اثر على العمليه التعليميه والتربويه في بلادنا انت بتدفع قروش كثيره وبتمشي المدرسه وبيقرب بمليون ما في زواج بينهيرا ولا في زواج بيتكلم معك لانك انت جايبون بقروشك وبالتالي ودي نقطة حساسة جدا نقطة أن يتربى أطفالنا بالقدوة القدوة الصالحة عبد الله بن الزبير ابن العوام والده الزبير بن العوام مات والد الزبير والزبير طفلا صغيرا أمه صفية بنت عبد المطلب أم الزبير صفية صفيه ربت الزبير احسن تربية تربية رجاء تربية الرجوله ربته على الرجوله وعلى مكارم الاخلاق كانت تخرجه ليصطاد مع خاله خال الزبير اللي هو اخو صفيه حمزه بن عبد المطلب ليخرج ليصطاد الاسود حمزه كان بيطلع الخلاء يصطاد الاسود هو طفل مشى رو... المره الاولى قال رحلة رحله سمحه مشي الأسود والهناي المره جايه قالت نمشي مع خالك ابي يمشي دقته يا من ممسا اعمامه اعمام زبير الزبيل... جاءوا يدافعون عنه قالت أنت تدق الولد كيف انت تضيعيه انت دايره تعمليه قالت من قال اني ابغضه فقد كذب انما اضربه حتى يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب قلتهم براو يهزم جيش أربيوا على أساس إنه براو يهزم جيش وفعلا لما أرسل عمر بن العاص لما فتح مصر أرسل إلى عمر بن الخطاب أرسل إلى عمر بن الخطاب رسالة يطلب مدد أرسل إليه عمر الزبير بن العوام وقال له أرسلت لك أربعة آلاف فارس، ولم يكن إلا الزبير. براوجش، براوجش. الزبير أنجب عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء المبجل، المبجل لشرف الأمومة والأبوة. أم من جهة أمه. ما فيه فرقة مبجل من جهة أمه من جهة أبوه من جهة أمه أمه أسماء وخالته عائشة وجده ابو بكر الصديق ومن جهة أبيه والده الزبير وجدته صفية وعمته بنت عم أبيه الزبير خديجة بنت خويلد المبجل لشرف الأمومة والأبوة المحنكي بريق النبوه عبد الله بن الزبير جاءت به اسماء طفلا صغيرا فحنكه الرسول صلى الله عليه وسلم المبجل لشرف الامومه والابوه المحنك بريق النبوه عبد الله بن الزبير قاتل الحجاج لوحده وجاء الى امه اسماء وكانت قد عميت قال لها يا ام لقد حاصر الحجاج مكته وان الذين معي خذلوني فماذا ترين قالت هل كنت على حق ام على باطل قال كنت على حق قالت لا تقل تركت الحق لما تركني الناس فاراد ان يودعها فلمسته فوجدت فيه دروعا قالت ما هذا يا بني قال انها دروع الحرب قالت وهل مثلك يلبس في القتال دروعا قلت لي زيك كده ما يصح يلبس الدروع فخلع الدروع قالت كيف قومك قال لا صبر لهم إلا ساعة حيصبروا معاي ساعة وحدة للقتال خرج عبد الله بن الزبير من عندها يردد لا ألين لغير الحق اتبعه حتى يلين لدرس الماضغ الحجر قال ما أتنازل إلا الحجر الضرس ده الضرس يدخل الحجر والحصحاس يبقيه زي الرغيف والعيش وخرج وبدأ يقاتل الحجاج يخرج عبد الله بن الزبير لوحده إلى الكتيبة وهو في المسجد الحرام فيدفع الكتيبة والجيش حتى الأبطح حتى بطح مكة وجي في النهاية ضربوا المسجد بالمنجنيق فسقطت شرفة من شرفات المسجد على رأسه فوقع وهو يردد أسماء يا أسماء لا تبكيني لم يبق إلا حسبي وديني وصارم لانت به يميني أسماء يا أسماء لا تبكيني لم يبق إلا حسبي وديني وصارم لانت به يميني الناس كلهم لنفضل فأسر وقتل وعلق كما هو معروف جاءت اسماء ووقفت على ولدها المسلوخ وقد خشي السلخه وهي حي وهو حي فقالت له عبارتها المشهوره وما ضر شات سلخها بعد ذبحها يا بني ما حكيت الم وقفت عليه وقالت له كلمه استفزت الحجاج دعلت الحجاج ينزل عبدالله بن الزبير من مكانه قالت له لله درك ابيت ان تكون فوق الناس حيا وميتا دي فوق الناس حي وميت بعد ما تموت الفوق فوق والناس تحت برضو يعلقوه فوق الناس حيا وميتا فقال الحجاج انزلوه لأنه زبع مايمدد تحت الثروات دمر فعندو فوق فوق قالت له فوق حي عرفنا برجالتك كده برضو فوق وانت ميد برضو فوق الناس وانت لله درك أبيت أن تكون فوق الناس حيا وميتا فأنزل يا أخي لتربيه لتربيه تعال شوف الأمهات الوحدة لما التربية شافعة بالله الشافع لو بكى يسكتوا بل بالحرام حرامي حرامي شو انت يا ولية ما عندك رأس ولا شو الحرامي والكديسة قديسكم يا قديسك عشلوا عشان هو اسكت اسمعوه يا قديسك عشلوا الكنيسة الشريك انت تشيله لي عندي ما عنده راس دوام ما عنده راس يا بيطلع راجل بعدين كان قال لك كاتب نمشي كاتب يا كنيسة والسحاب والبعاتي يخوفون بالحاجات دي يا اخي رجال ما في زي ده المفروض يقوه اقوم بذار اسكتهم اي طريقه ما عندها طريقه بذار اسكتهم يا اخي شوف التربيه انا اقول ان المجتمع يحتاج الى تربيه والتربيه المتكامله في كل شيء في مناهج التعليم في الطرائق هذه هي هذا هو اساس التربيه سادسا من اشكالات التعليم في بلادنا ان مبادئ العلوم وان اصول, الت... وأن أصول المعارف عندنا تستورد كالصنائع والبضائع يا ناس ما ممكن نستورد اي حاجه اي حاجه نجيبها من الغرب يا اخواننا ممكن اجيب في كليه الطب منهج يطلع لي طبيب فقط كبوقراط او كابوقراط فقط شغله بالمساله دي ما عنده علاقه بانه باباحيه ولا ما اباحيه ما ممكن نعم الطب الخواجات كتبوا فيه كويس لكن هذا لا يعني أنا بتكلم عن أصول مبادئ التعليم أصول المنهج لا يمكن أن يأتي ويستورد كما نستورد عربية يا أخي ممكن نستورد عربية لكن ما ممكن نستورد منهج نربي عليه أجيالنا وأطفالنا إذا, التع... إذا كانت مبادئ العلوم وأصول المعارف في بلادنا تستورد كالصنائع والبضائع فعلى بلادنا وعلى تعليمنا وعلى أجيالنا وعلى مستقبلنا السلام أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلة وأن يعيننا وإياكم وأن يوفق أمورنا في بلاد المسلمين إلى فعل الخير ونشر الفضيلة ومحاربة الفساد إنه وليو ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن أعظم إشكالات التعليم في بلادنا أن التعليم صار تجارة صار التعليم بالمال وعندها من لا مال له لا حظ له من التعليم كيف يمكن لأمة طبقات الأغنياء تتعلم ويعلمون أبناءهم والفقراء وأبناء الغفراء لا يعلمون أبناءهم بل أسوأ شيء أن يكون المعلم ماديا أسوأ شيء ولقد ذكرت في هذا المنبر كلمة أرددها اني أتصور أن يكون التاجر بشعا أتصور ذلك وأتصور أن يكون رجل الأعمال والمصانع طماعا لا اتصور الطبيب والمعلم ان يكونا على جشع وعلى طمع هذا لا اتخيله ابدا طبيب يبقى يبقى بتاع قروش ده انا ما بتخيله بتخيلوا ما شكر نعمه الله ربنا رفع فوق الناس هو رمى نفسه في الحضيض معلم مكنوا ربنا من عقول من عقول ما حقول ما حقول يزرع فيها جميح ووو ووو وذرة من عقول الأجيال والقادة الطالب قاعد في الصف ده الآن في سنة أولى ممكن يكبر الجمهورية في يوم من الأيام ممكن يبقى قيادي ممكن يبقى عالم ممكن كده مكن ربنا منهم يعلم بالمال كيف الأستاذ يقول لهم في درس خصوصي للطلاب الطالب عشر درس خصوصي بعشرة بيدفع عشرة ثلاثة أيام في الأسبوع جميل الطلاب حيدفعوا من وين المعلمين والمربين ما عندهم شغلة ياخد طالب ممكن يطلعوا من المدرسة الظهر أو بعد الفطور ما دفع الجروش قولها امشي لعد ما يجي البيت يجيب الجروش ويرجع الحصص بتكون انتهت بعد الخطوره الخطورة وين الخطورة لما يكون نفس المعلم الشغال في مدرسة حكومية شغال في مدرسة خاصة كيف سيكون عطاؤه هنا اكثر ولا هنا اكثر طيب يا صورة أوضح عشر طلاب الطالب عشرة ألاف بيعملون درس خصوصي وطالب واحد بيديه مئة ألف في البيت درس خصوصي ربط التعليم بالمادة ضيع القيمة التربوية للتعليم يا الأخوان التربية، وين التربية حتكون؟ في النهاية وين التربية؟ أنا ما زلت أعذر المعلمين لأنه في النهاية واقعي، إنسان واقعي حيقول لي أنا دار أدفع برضو أولادين في مدرسة دار أدفع كهرباء، دار أجر بيت، دار أعالج أولادي عندي زوجتي، عندي أبوي، عندي مسؤوليات بنفق عليه اعمل شنو؟ في حقيقة هذا إشكال يوم أن ربط التعليم بالمادة أفقدت الأفقدة العملية أفرغت العملية التعليمية من محتواها ومضمونها التربوي بقيت ما عنده علاقة بالتربيه علم بس رياضيات سين زي الصاب بيساوي كده ما عنده أي علاقة بالتربيه بس علم بحت أفرغت العملية التعليمية من محتواها التربوي وأخيرا من أعظم إشكالات التعليم في بلادنا التعليم ما زال في إطاره النظري وأعني بذلك أين ثمرة العلوم التجريبية وأين أسرار العلم التجريبي بمعنى هل أثمر التعليم معاملة ومصانع طيب آلاف الخريجين بتخرجوا جميل نالوا شهادات شيء طيب كون العلم زاكد برضو كويس كونه أزاع نفس الجهل جميل لكن أين سر العلوم التجريبية ليه ما في لا يصنعون ليه ما في الناس يبتكرون في خلل ما في التعليم التعليم قديم في السودان لكن الآثار ليست بذات ما بذل في التعليم أتحدث عن سر العلوم التجريبية وتفجير هذا السر فإذا يمكن أن أقول التعليم في بلادنا نظري بغير عطاء عملي حاجة كده عمل في مثلا لازم يقولوا كهرباء هيتعاملوا مع الاجهزه الموجوده بس الان ما في حي جديده لما اوروبا تعمل جهاز جديد دي بيجوا يقروه قال بيقول صعب جدا هو اللي عيف كيف يتعامل مع هذا الجهاز متى نصنع اجهزه دگره ميكانيكا ميكانيكا هيتعامل مع شنو مع العربات الموجوده الان طيب ولو في عربيه جات وما قراها في الجامعه جابوها من اليابان ما حيقدر الا يقراها ويتعلم أين اثار العلوم التجريبيه معامل ومصانع في بلادنا هذه اشكالات التعليم وفي نهايه الخطبه ادعو الجميع للتضافر بدءا من الحكام والمناهج ومرورا بالاسره ومرورا بالمدرسه جميعهم ان يكون ان تكون غايتهم وهدفهم صناعه انسان صالح هذا الهدف ومواطن ناجح وعنصر فاعل في المجتمع ان يتضافر الجميع ورجال الاعمال لو أن لهم من الأموال مال عليهم أن يدفعوا به إلى دور التعليم وإلى مؤسسات التعليم وإلى مؤسسات وصروح التربية والمعلم عليه دور كبير جدا ليس في الرسالة التعليمية في الرسالة التربوية في القدوة في تحقيق النموذج في تغيير الأطفال في, في, في, في رفتهم بقيمهم وتراثهم وتاريخهم وأمتهم ودينهم وأخلاقهم وهكذا أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا وأسأله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى اللهم عافنا في من عافيت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 اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم كل اخواننا في فلسطين وفي لبنان اللهم خفف الوطأة عنهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوهم اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا رب العالمين اللهم إنهم أعداؤك من اليهود والصهاينه المجرمين اللهم أنزل عليهم جام غضبك اللهم أنزل عليهم بأسك ونقمتك التي لا ترد يا رب العالمين اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد اللهم انزل عليهم مقتك وغضبك يا رب العالمين على الصهايلة المجرمين اللهم اشفي أم أخينا عصام محمدين اللهم إنها الآن في الأردن اللهم عافها يا رب العالمين ورجعها سالم يا رب العالمين اللهم رب الناس أليب عنها البأس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم أعليها الى العافية وامسع عنها بيمينك الشافيه يا رب العالمين اللهم يا إلهنا ويا مولانا اللهم اشفها واشف مرضانا ومرضى الحضور ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم اشفهم يا رب العالمين اللهم اشف, اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اجمع له بين الأجر والعافية اللهم اجمع له بين الأجر والعافية يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا